وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصوا شيء ولم يظهروا وَلَمْ يظهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عهد المسجد الحرام فمستقام لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قضوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 بإخراج وسول وهم بدؤوكم أَوَّلَ مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كونتم مؤمنين قاتلهم يعد بهم الله بأيديكم ويخصهم ويصركم عليهم ويشفي صدور ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسا أولئك أي يكونوا من المهتدين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 يبشرهم ربهم برحمته منه وردواله وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم قاالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتهها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتردصوا فتردصوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهذى القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم, فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل, وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كبروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا اتتقذو أحبارهم ربانهم عبادا من دون الله وال messiah وال messiah بن مريم وما أمره إلا ليعبدو وما أمره إلا ليعبدو إله واحد الله إله سبحانه أما يشركون يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون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 فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدَّة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 114. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين 115. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد قوما غيركم ولا تهروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عن كلمه اذ حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إنما يستأذرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خباله ولأوضع ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتعوا الفتنة من قبل وقلبو لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة ساقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابهم من عنده أو بأيدينا فتربصوا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 وما منعهم أن تقبل منهم فقاتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسولي ولا يأتون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يوفقون ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعد لهم بهذه الحياة الدنيا وتزهق وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 منها اذا يسخطون ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا, إنا إلى الله راغبون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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم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 119. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الَّذين مِن قَبلكم بخلاقهم وخذتم وخذتم كَالَّذِي خاضوا أولئك حبّت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هُم الخاسرون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 والمؤلّنون والمؤلّنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويدنون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قاردين فيها ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فَمَا مَنَآتَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَدَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ألم يعلموا أن الله يعلم سقوهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلذون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 117. وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 118. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 وَإِذْ أُنْزِلَكَ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ منهم وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا لكم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الوسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك, وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ, فينبئكم بِمَا كُنتُمْ تَعْ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤاهم جهنم جزاء جزاء بما كانوا يكسبون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأوصال والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا.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 ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملون فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوه عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفره وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لي قبل وَلَا يحلف إن أردنا إلا البسنا والله يشهد والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا 117. لمسكد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 118. أفمن أسس عَلَى تَقْوَى على اللَّهِ وَرِضْوَانٍ الله ورضوان خير, خير أم عَلَى أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به, فانهار به في نار والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى, حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يرهي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. وعلى الثلاثة الذين فلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت, وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.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 ولا يغضبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا مصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا, ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّانِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ وَادِيهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 ثم لا يتوبون ولاهم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض إلى بعض هل يرأت هل يرأت من أحد ثم صرّص صرّص الله قلوبهم بأنهم قوم لا يتقون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا اله الا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم